بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحلم ما حل وَالَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ فَأَنْتَ عَلَى ذِكْرِهِ إِذًا مُنْذِرٌ وَعَسَىٰ رَبُّكَ إذ أسر النبي إلى بعض أزلال ما نبأ هذه قالت من أنبأت هذا قال نبأني العليم الخبير إن لأيك تبعد ذلك وهيد عسَرَ البوء إلَّا قَلْقُ ايمان المؤمنين Wa ahli kum naraquduh annas wal hijaratu alaiha malak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 of the day. وَمَنْ يَمْنَعُ بَنَاتِهِ لَرَانَ نَسِيئَةً قَدْ أَجْرَمَ فَسَنُصْلِيهِ نَارًا سِجِّينًا سَمَاوَاتٌ صَفّتْ كلمات ربها وكتبه وكانت من القرى